بسم الله الرحمن الرحيم وحمد لله وصلاة وصلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس التاسع عشر من مجالس السمع كتاب منار السبيل ابن ضيان رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله كتاب الوصايا الأصف فيها الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الآية وقالت من بعد وصية يوصي بها أودين الآية وأما السنة فحديث ابن عمر وسعد وغيرهما وأجمع على جوازها قال ابن عبد البر أجمع على أنها غير واجبة إلا على من عليه حق بغير بين إلا طائفة شاذت فأجبتها روي عن الزهري وابي أبي مجلز وهو قول داود ولنا أن أكثر الصحابة لم يوصوا ولم ينقل بذلك نكير قام الآية فقال ابن عباس وابن عمر نسختها آية الميراث وحديث ابن عمر محمور على من عليه واجب قاله في الشرح تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت لأن أبا بكر وصى بالخلافة لعمر ووصى بها عمر لأهل الشورى ولم يركره من الصحابة منكر وعن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة من عثمان والمقداد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم من ماله فإن عاين الموت لم تصح وصيته لأنه لا قول له وفي الحديث ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان قال في شرح مسلم إما من عنده أو حكاية عن الخطاب والمراد قاربت بلوغ الحلقوم إذ لو بلغته هو حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء ولا مميز لأن صبيا من غسان وله عشر سنين أوصى إلى أخوه فرفع إلى عمر فرفع إلى عمر فأجاز وصيته رواه سعيد وفي الموطئ نحوه وفيه أن الوصية بيعت بثلاثين ألف وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر وقال شريح وعبد الله بن عطبة من أصاب الحق اجزنا وصيته أو سفيها لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله له وليس في وصيته اضاعه له لأنه إن عاش لأنه إن عاش فهو له وان مات لم يحتاج إلى غير الثواب وقد حصل واما الطفل والمجنون وأما الطفل والمجنون فلا تجوز وصيتهما في قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح وتصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي بلا خلاف وبخط لحديث ابن عمر ويأتي وكتب صلى الله عليه وسلم إلى عماله وكذا الخلفاء إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج مختومه لا يعلم حاملها ما فيها أذكر أبو عبيد استخلاف سليمان عمر بن عبد العزيز قال ولا نعلم أحد أنكر ذلك مع شهرته فيكون إجماعا قاله في الشرح وعن أنس رضي الله عنه كانوا يكتبون في صدور وصياهم باسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان بن فلان يشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويضيع الله ورسوله إن كانوا مؤمنين واوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون رواه سعيد ورواه الدار القطني بنحوه ويجب العمل بالوصية إذا ثبتت ولو طالت مدتها ما لم يعلم رجوعه عنها لأن حكمها لا يزول بتطاول الزمان فتسن الوصية بخمص من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا قال ابن عباس وردت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى ضبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم وثلث كثير متفق عليه وعن إبراهيم كانوا يقولون صاحب الربع أفضل من صاحب ثلث وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع رواه سعيد وأوصى أبو بكر الصديق بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه يريد قوله تعالى وعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسة الآية وقال علي رضي الله عنه لأن أوصي بالخمس أحب الي من الربع وعن العلاء قال أوصى أبي أن أسأل العلماء أي وصية أعدل فما تتابع عليه فهو وصية فتتابع على الخمس وتكره لفقير له ورثة محتاجون لقوله صلى الله عليه وسلم إنك إن أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وتباح له إن كانوا أغنياء نص عليه في دواية بن منصور وتجب على من عليه حق بلا بينة لحديث ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه متفق عليه وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث لنهيه صلى الله عليه وسلم سعدا عن ذلك متفق عليه وعن عمران بن حسين أن رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم اثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له وقال له قولا شديدا رواه الجماعة إلا البخاري ولوارث بشيء مطلق نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وتصح الوصية بزائد عن الثلث ولوارث مع الحرمة وتقف على اجازه الورثة لحديث ابن عباس المرفوع لا تجوز وصية لوارث الا ان يشاء الورثة وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوع نحوه رواه مدر قطني ولان المنع لحق الورثة فاذا رضوا باسقاطه نفذ قال ابن المنذر اجمعوا على انها تبطل فيما زاد على ثلث برد الورثة وبردهم في الوصية للوارث وان اجازوا جازت في قول الاكثر ذكره في الشرح وتصح الوصية مما لا وارث له بجميع ماله روي عن ابن مسعود وعبيدة ومسروق لأن المنع من الزيادة على ثلث الحق الوارث وهو معدوم والاعتبار بكون من مص او وهب وارثا أو لا أولا عند الموت أي موت موص وواهب قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا وبالإجازة أو الرد بعده أي بعد موته وما قبله لا عبرة به نص عليه فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية لعدم قبوله ولأن الملك متردد بينه وبين الورثة فأشبه من تحجر مواتا وامتنع من احيائه وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول كسائر املاكه إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها وتدخل في ملكه من حين قبوله كسائر العقود لأن القبول سبب دخوله في ملكه والحكم لا يتقدم سببه فلا يصح تصرفه في العين الموصى بها قبل القبول ببيع ولا هبة ولا غيرهما لعدم ملكه لها فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته أي ورثة الموصي والنماء المتصل يتبعها كسائر العقود والفسوخ وتبطل الوصية بخمسة أشياء برجوع الموصي لقول عمر رضي الله عنه يغي يغير الرجل ما شاء في وصيته بقول كرجعت في وصية أو أبطلتها ونحوه أو فعل يدل عليه أي على الرجوع كبيعه ما وصى به ورهنه وهبته قال في الشرح واتفق أهل العلم على أن له أن يرجع في كل ما أوصى به وفي بعضه إلا العثق فالأكثر على جواز الرجوع قال ابن المندر أجمع كل من نحفظ عنه أنه إذا أوصل رجل بطعام أو بشيء فأتلفه أو وهبه أو بجارية فأحبلها أنه رجوع اثنان وبموت الموصى له قبل الموصى في قول الأكثر قاله في الشرح لأنها عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح إلا إن كانت بقضاء دينه لبقاء اشتغال الذهمة حتى يؤدي الدين ثلاثة وبقتله للموصي قتلا مضمونا ولو خطا لانه يمنع الميراث وهو اكد منها فهي اولى 4 وبرده للوصيه بعد موت الموصي لانه أسقط حقه في حال يملك قبوله واخذه خمسة وبتلف العين المعينه الموصى بها قبل قبول موصى له لان حقه لم يتعلق بغيرها قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه على أن الرجل إذا اوصي له بشيء فهلك الشيء أنه لا شيء له في مال الميت باب الموصى له. تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى اوليائكم معروفا قال محمد بن الحنفية وعطاء هو وصيه المسلم لليهودي والنصراني أو لا يملكك حمل قال في الشرح ولا نعلم خلافا في صحة الوصية للحمل أي إذا علم وجوده حين الوصية فإن فصل ميتا بطلت لأنه لا يرث وبهيمة ويصرف في علفها لأن الوصية لها أمر بصرف المال في مصلحتها فإن ماتت البهيمة الموصى لها قبل صرف جميع الموصى به في علفها فالباقي للورثة لتعذر صرفه إلى الموصى له كما لو رد موصى له الوصية وتصح للمساجد والقناطر ونحوها كالثغور ويصرف في مصالحها الأهم فالأهم عملا بالعرف ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة كالفية وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح. وصرف في تجمير الكعبة وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد في سبيل الله تصحيحا لكلامه حسب الإمكان ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو مكان من أماكن الكفر لأنه معصية أو كتب التوراة والإنجيل لأنهما منسوخان وفيهما تبديل وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى معمر مع شيئا مكتوبا من التوراة أو ملك أو ميت أو جني لأنهم لا يملكون أشبه ما لو وصى حجر ولا لمبهم كأحد هذين لأن التعيين شرط فإن كان ثم قرينة أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل صحة الوصية وأخرج المستحق بقرعة في قياس المذهب قاله ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المئة فلوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له نص عليه لأن من أشركه معه لا يملك فلا يصح التشريك لكن لو أوصى لحي وميت علم موته أو لا كان للحي النصف فقط كان للحي النصف فقط لأنه أضاف الوصية إليهما فإذا لم يكن أحدهما أهل للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه عن المعارض كما لو كان لحيين فمات أحدهما فصل في ألفاظ الوصية في حق الموصى لهم وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية نص عليه لأنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب نص عليه لحديث أبي غريرة مرفوعا الجار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وقال أبو بكر مستدار أربعين دارا من كل جانب والحديث محتمل قاله في الشرحة والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من, من لم يبلغ فتطلق هذه الأسماء على الولد من ولادته إلى بلوغه والمميز من بلغ سبعة والطفل من دون سبع والمراهق من قارب البلوغ قال في القاموس راهق الغلام قارب الحلم والشاب والفتى من البلوغ إلى ثلاثين سنة والكهل من الثلاثين إلى الخمسين قال في القاموس الكهل من, الكهل من وخطه الشيب ورأيت له بجالة أو من جاوز الثلاثين أو أربع وثلاثين إلى إحدى وخمسين والشيخ من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم إلى آخر عمره والايم والعزب من لا زوج له من رجل أو امرأة قال تعالى وانكحوا الايام منكم الايه قال في الكافي ويحتمل أن يختص العزاب بالرجال والأيام بالنساء لأن الاسم في العرف لهم دون غيرهم والبكر من لم يتزوج من رجل وامرأة ورجل ثيب وامرأة ثيبه إذا كانا قد تزوجها والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج كزوالها بيد أو وضع شبهة أو زنا والارامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة لأنه المعروف بين الناس والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة قال في كشف المشكل الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة وكذا النفر من ثلاثة إلى عشرة فإذا أوصى لصنف ممن ذكر دخل غنيهم وفقيرهم لشمول الاسم لهم ولم يدخل غيرهم باب الموصى تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى ولأن الوصية أجرية مجرى الميراث وهذه تورث عنه وللموصى له السعي في تحصيله فإن قدر عليه أخذه إن خرج من الثلث، وبالمعدوم كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة فإن حصل شيء فللموصى له بمقتضى الوصية إلا حمل الأمد فقيمته يوم وضعه قال ابن قندس لعله لحرمة التفريق وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا وتصح بغير مال ككلب مباح النفع لأن فيها نفعا مباحا وتقر اليد عليه وزيت متنجس لغير مسجد لأنه يستصبح به بخلاف المسجد فإنه يحرم فيه وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونهويهما لصحة المعاوضة عنها كالأعيان وتصح بالمبهم كثوب وعبد وشات لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى ويعطى ما يقع عليه الاسم لأنه اليقين كالإقرار فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة اللغوية غلبت الحقيقة لأنها الأصل ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واختار الموفق وجماعة يقدم العرف لأنه المتبادر إلى الفهم فالشاة والبعير والثور من للذكر والأنثى من صغير وكبير ويشمل لفظ الشات الضأن والمعز لعموم حديث في أربعين شاتا شاه ويقولون حلبت البعير يريدون الناقة والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة لقوله تعالى وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم، والعطل المغايرة وقيل في العبد للذكر والأنثى والحجض الأنثى من الخيل والأتان والناقة والبقرة اسم للأنثى قاله في الإنصاف والفرس والرقيق اسم لهما أي لذكر وأنثى والنعجة اسم للأنثى من الضأن والكبش اسم للذكر الكبير منه أي من الضأن والتيس اسم للذكر الكبير من المعز والدابة عرخن اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير لأن ذلك هو المتعارف ولم تغلب الحقيقة هنا لأنها صارت مهجورة فيما عدا الأجناس الثلاثة أشار إليه الحارثي باب الموصى إليه لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه واثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم هو عن أبي عبادة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة وقياس قول أحمد أن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل إجماع ولو ظاهرة أي مستورا ظاهر العدالة أو أعمى لأنه من أهل الشهادة والتصرف فأشبه البصير أو امرأة لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة أو رقيقا له أو لغيره لأنه يصح توكيله فأشبه الحر لكن لا يقبل إلا بإذن سيده لأن منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير إذنه ولا تصح وصية المسلم إلى كافر بغير خلاف قاله في الشرح وتصح من كافر إلى كافر عدل في دينه لأنه يلي على غيره بالنسب فيلي بالوصيه كالمسلم ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية لأنها شروط للعقد فاعتبرت حال وجوده والموت لأنه إنما يتصرف بعد موت الموصي فاعتبر وجودها عنده وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء لأنه متصرف بالإذن كالوكيل وتصح الوصية معلقة إذا بلغ أو حاضر أو راشد أو تاب من فهو وصي وتسمى الوصية لمنتظر أو إنما تزيد زيد فعمر مكان وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمر لقوله صلى الله عليه وسلم في جيش مؤتة أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواح رغه أحمد والنساء والوصية كالتأمير وأجوز أن يوصي إلى نفسين لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه كتب في وصيته أن مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله وإن وصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان إلا أن يعزل الأول وليس لاحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك كالوكيل اختاره أبو بكر وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه له أن يوصي لأنه قائم مقام الاب فملك ذلك كالأب قال معناه في الكافي ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفؤا وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرمه قاله الشيخ تقي الدين فصل في الموصى ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم ليعلم الموصى إليه ما وصي به إليه ليحفظه ويتصدف فيه كما أمر يملك الموصي فعله لأنه أصيل والوصي فرع ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل قضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها كغصب معارية وأمانة وكإمام أعظم يوصي بالخلافة كما أوصى أبو بكر العمر وعهد عمر إلى أهل الشورى والنظر في أمر غير مكلف من أولاده وتزويجه مولياته وتزويج مولياته ويقوم وصيه مقامه في الإجبار ولا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ولا وصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد لعدم ولاية الموص حال الحياة قال في الشرح وأما من لا ولاية له عليهم كالإخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد فلا تصح الوصية عليهم لا نعلم فيه خلافة إلا أن أبا حنيفه والشافعي قالا للجد ولاية على ابن ابنه وإن سفل انتهى لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه وبلوغه لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليه ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن له فيه كالوكيل وإن صرف أجنبي أي من ليس بوارث ولا وصي الموصى به لمعين في جهته الموصى به فيها لم يضمنه لمصادفة الصرف مستحقة وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه لأنه منفذ كالوكيل في تفرقة مال ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولو كانوا فقراء نص عليه لأنه متهم في حقهم ولا إلى ورثة الموصي نص عليه لأنه قد وصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته ومن مات ببردية ونحوها كجزائر لا عمران بها ولا حاكم حضر موته ولا وصي له بأن لم يوص إلى أحد فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه منها كسريع الفساد والحيوان لأنه موضع ضرورة بحفظ مال المسلم عليه إذ في تركه اتلاف له وتجهيزه منها إن كانت موجودة وإلا جهزه من عنده ولها الرجوع بما غرمه على تركته حيث وجدت أو على من تلزمه نفقته غير الزوج إن لم تكن له ذلك.